فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءُوهُ بَئْسَ مَا يَنقُلُونَ إلا, إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 قال أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من الطين قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج فخرج إنك من الصغيرين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 لَنَنْتَبِعَنَّ كَمِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكُلَا مِنْهَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ, وقال مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أن تكونا ملقيين، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لك مال من الناصحين، فدلاهما بغور. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُ مَا سَوْءَ آتَاهُهَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وأقول لكما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 قال لكلٌ ضعف ولا كلا تعلمون وقالت أولاهم لأخرىهم فما كان لكم علينا من فضيل فذوق العذاب فذوق العذاب بما كنتم تكسبون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 لم يدخلونها وهم يقمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقا أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.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 فاليوم نسهم كما نسولق أَيَّامِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَالصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَوْضُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ أَفَشْفَعُونَ لَنَا أَوْ نُرَدُّ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 ثم استوى على العرش يضش الليلا النهار يطلبه حفيثا يطلبه حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين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 وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه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 والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقومه يشكرون لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غير ما لكم من إله غيره إن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 و ا ب ل غ و ك م ر س ا ل ا ت ر ب ي و ا ن ص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 Inna lana rakfi sifahatun, wa inna lana zunnuk min al khabibin. Qalayya qom, ليس بسفاهات ولكنني رسول من ربي العالمين. أبلغكم رسالات ربي، وانا لكم ناصح أمين.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 وَجِئَتْكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَإِنْ يَفْعَلُوا يُؤْخَذُوا بِهِ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 mengatakan bahawa kita berkata mengapa yang telah dikawal pada ini mengatakan bahawa kita berkata bahawa فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافمين فتولى عنهم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 وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين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 قال الملاه الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لا تعودن في ملتنا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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها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 Afahmin ahli kura yang akan datang kebohonan kami, kami akan datang kebohonan kami, dan mereka akan berjaya. Atau akan datang kebohonan kami,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 namal ditupun, jika dis smoothie, jika bod seperti it, jika Anda条denkan kepada Anda. mereka meleggasi ke 120 saham, frenchnya adalah besar ikan. mereka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 ك بكل ساحر عليم، وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لا من المقربين. قالوا يا موسى إن أن تلقي وإنما نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحر أعيون الناس واسترهبهم واسترهبهم وجاءوا بسحر عظيم.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 إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين Katakanlah, "Inna ilaa Rabbilamun, kalibun, dan tiada yang menuntut kecuali orang yang beriman kepada ayat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 قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَادْخَلُوا فِي مَسْكَنِكُمْ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَنَقُمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشرين فتمم ميقات ربه فتمم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح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 وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 وَنَتَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ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 A tuhulkan apa yang telah Sufah amna. Inhia illa fitnetu kau dihlubah mana tercakap, watahdi mana tercakap. Antu waliu, faghfir lana, warhamna, wa antu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 وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه والتبعنور الذي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 فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم رجzem من السماء بما كانوا يظلمون وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت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 فلمَعَت وعَمَانُهُ عنهُ قُلْنَا لهم كُونوا قِرَدَةً خَاسِئينَ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَيِّسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 فخلف من بعدهم خلفوا ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإيه يأتيهم عرض مثله يأخذه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 وَظَنُوَّا أَنَّهُ واقعٌ بِهِمْ خذوا ما آتيناكم بقوته وذكروا ما فيه لعلكم تتقون وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ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 وَاتْلُ عَلَيْهِم نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ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 Seyezzau nما كانوا يعملون وَمِمَنْ خَلَقْنَا أُمَّتُهُمْ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ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 وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اَقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيفٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِ اللَّهُ فَلَا هَا لَهُ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 فَلَمَّا أثقلَ الدَّعْوَ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ آتِيْتَنَا صَالِحَ الَّنَكُونَ النَّنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِمَا آتَاهُمَا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 وإذا قرئ القرآن فاستمعوه وأوصت لعلكم ترحمون وذكُّوا الرَّبَّك في نفسك تضرعوا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدوى والألصال ولا تكم من الغافلين